كذلك يبين الله لكم لا آيات لعلكم تتفكرون فِي الدنيا ولا آخرة ويسألونك عن اليتام يقول إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَامَنْتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَتُم مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ ولا تنفقوا في المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولائك يدعون إلى المنكر والله يدعو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 وَكُم حَرثٌ لَكُمْ فَاتُوهُ حَرْثَكُمْ أَن شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ وَبَشِّرِ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تذروا وتتقوا وتصدحوا بين الناس والله سميع عليم لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم وَلَكِنْ وَافِرْكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن مِّثْلِهِ تَرَبَّصُوا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِن تَابُوا فا غفور رحيم وإن عدموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرور ولا يحل لهم اَيَكْتُمُ مَا خَلَقَ اللهُ فِي اَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُمْ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيهِ ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُمْ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِ النَّبِيُّ الْمَعْرُوفُ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِمْ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِنْ صَدَقُوا بِمَعْرُوفٍ لَوْ تَسْرِيحٌ ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حجود الله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 ترى جعاء ظنى أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وَإِذَا طَلَّقْتُم مِّسَاءً فَأَبْلِغُوهُنَّ أَجَلَهُنَّ فَلَا تُمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تُرْفُضُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا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 الله بكل شيء عليم وإذا تلقى قوم نساء أسدلن أجلهم فلا تعذلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا اذا تراضوا بينهم بالمعروف. ذلك يوعر به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم ذلك أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون